تقول لحظاتكم ان المناظرة اللي احنا بنعملها ملاش اي علاقة بالفقرة اللي فاتت احنا هذا شأن داخلي مصري نختلف فيه كيفما شئنا اللي حصل حياء ان الفقرة اللي فاتت دي احنا كانت متابعة للخطاب اللي عملوا حسن نصر الله نهاردة المناظرة بتاعتنا في وجهة النظر في كلام كتير جدا حوالين التمويل للاخوان المسلمين في اتهامات كتيره جدا انه تمويل اجنبي وان في بعض الاعضاء وان في اشتراكات بتاخذ من الاعضاء بنسبه من 3 ل 7% ويقال ان بعد 11 سبتمبر وصلت ل 10 ل 11% لبعض الاعضاء العاملين لانه وفقا للتنظيم الداخلي لهنا المسلمين بينقسموا الى اربعه منتسب ومنتظم ومؤيد وعامل تقريبا دول الاربع تصنيفات فالعامل بيدفع زي ما قيل في بعض الكتابات من 10% إلى 11% من داخلهم بعد ما بقى ليهم كم جدير جدا داخل مجلس الشعب الكلام بيصرفه منين بيعملوا ايه زي ما احنا عارفين ان الحزب الوطني ما شاء الله عليه عنده كتير من رجال الاعمال وبيقول ان الحجم الوضوية عنده 3 مليون فمعروف ومبرر عنده الفلوس اللي موجود عنده سؤال مهم جدا من اين يأتي تمويل الاخران المسلمين في اتهامات كثيرة جدا حوالين المسألة إنما علشان منسفش المسألة تبقى مصار للتهمات وشكوك كثيرة جدا نقولنا النهاردة هنعمل المناظرة دي لنعرف الإجابة على التساؤل من أين يأتي تمويل الإخوان المسلمين خاصة ان ليهم نشاط غير عادي عندهم مستشفيات وعندهم مدارس وعندهم بيأدوا خدمة في التجمعات مهمة جدا جدا وخاصة بعد الأزمة العالمية المالية وانتشار البطالة الإخوان المسلمين متواجدون مع الناس في الشارع ويمكن ده احد اسباب قوتهم وفي نفس الوقت احد اسباب ضعف الاحزاب الاساسيه عموما يشرفني ان نكون معايا ومع حضراتكم على الهواء مباشرة دكتوره عصام العريان رئيس القسم السياسي بجماعه الاخوان المسلمين اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا ومعايا الدكتور عمار علي حسن الكاتب والباحث في علم الاثماء السياسي اهلا وسهلا أهل بحضرتك انا كتابات كثيره جدا انا عشان حضرتك ترد انا هبدا بالدكتور عمار من اين ياتي تمويل الاخوان المسلمين السؤال اللي شاغل ناس جدا أولا الإخوان المسلمين ليسوا حزبا سياسيا ولا شركة ولا جمعية أهلية وهذه الأصناف الثلاثة هي التي من الممكن أن يراقب تمولها ومصادر دخلها وبالتالي عدم إعطاء شرعية سياسية ومشروعية قانونية للإخوان المسلمين هي أحد الأبواب التي تستطيع من خلالها الجماعة أن تعدد مصادر تمولها زي؟ زي واحد الاشتراكات المعروفة حسب النظام الاساسي للاخوان المسلمين اللي هي في حدود كام الاشتراكات اللي بتتراوح ما بين 3 او 7% من الدخل لما دخله او مرتبه يزيد عن 300 جنيه والبعض يعفى منها لاسباب معينة وهذه لا تجب الوصية او الوقف او التبرع يعني من الممكن لاي شخص ان يتبرع للجماعة بما يريد مصادر اخرى جماعة الاخوان المسلمين جماعة متجزرة في المجتمع المصري من 81 سنة واصبحت متداخلة مع كافة المؤسسات الموجودة وبالتالي هي موجودة في كل حقول الخدمة الاجتماعية في الطب وتقوم بدور كبير في هذه المسألة في المدارس والتعليم في المستوصفات في حتى في الخدمات العامة التي تؤد وهي من خلال وجودها في هذه المسألة تقوم بتعبئة جزء من الموارد في خدمة أهدافها السياسية الموجودة شأنها شأن أي حزب سياسي أو شأن أي منافس سياسي لهو يحول الموارد الاقتصادية الموارد السياسية طيب دكتور عصام آه آه وفق بعد الكلام اللي قاله الدكتور عمار كمان يقول لك أن الإخوان المسلمين في الانتخابات بيصرفوا مبالغ طائلة من أين؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا بشكرك لفتح هذا الموضوع المهم وأنا أعتقد أنه من حق الناس أن هي تعرف بما أنها تصوت لإخوان مسلمين وتؤيدهم وتشجع أفكارهم أن تعرف من أين ينفق هؤلاء وكيف ينفقون وأنا كنت أتمنى لو أن المشكلة تتحل زي ما قال الدكتور عمار أنه يبقى فيه مراقبة حكومية لإرادات ومصروفات الإخوان المسلمين شأنها شأن أي جهة بتتمتع بوضع المال العام انت ان في حاجات المال اما مال خاص واما مال عام المال الخاص لا يجوز لاي جهه رقابيه في الدوله ان تطلع عليه او تتدخل فيه إلا, في الا في حاله الا في حاله اذا ذهب الى تنظيم غير شرعي لا, لا لا لا لا قصه ثانيه انا بتكلم من حيث المنظور القانوني وانا دارس قانون وهو عضو في هيئه عامه ده خد بالك المال الذي تشارك الحكومة او يخضع لمعايير المال عام له معايير معينة ده بيخضع للرقابة الحكومية متمثلة في الجهاز المركزي المحاسبة زي مثلا نقابة الأطباء نقابة المهندسين حزب سياسي وفيه جدل النهاردة في الساحة حول الصحف الخاصة هل الصحف الخاصة مال خاص او مال له صفة عامة فبالتالي وكسب وحب انه مال خاص وانه لا يحق لأحد انه تضع دكتور تذكره. علشان بكتنش عزقه كباره المضوع انا بقول بقى انه الدكتور عمر قال حتة مهمة جدا ان الاخوان لهي شركة ودي اهم حاجة هي من شركة استثمارية كويس. الاخوان هيئة اسلامية تعنى بالشأن الاسلامي العام في كافة مجالاته افردها لهم حقوق المال الخاص لا ولكن ليست لهم مظلة شرعية دكتور وليست ليست لهم مظلة شرعية وهم يتمنون بأعلى صوت ورفعين مم. قضية في مجلس الدولة من سنة 74 او 75 من ساعة مطلعه من السجن مم. عشان يكتسبوا الوضع القانوني الدولة تماطر في انها تعطيموا الوضع القانوني ولا تريد ان تعطيهم هاي الوضع دكتور عشان نخليني في الوضوع الاساسي سيئة. سيئة. انا اقول لك سيئة. السلام حاجة حاجة اللي بتاهد انتم أنا متهمون لجمع تبرعات لاغراض دعوية ولكن تذهب الى اغراض سياسية لا يمكن <تصفيق> نحن اولا لا نفرق بين ما هو دعوي ومؤسسي زي اي حد زي اي راجل اعمال بينشط في العمل العام بينشط في الخدمات بينشط في بيفتح مستوصف <تصفيق> راجل اعمال وبيترشح في مجلس الشعب كراجل اعمال حق <تصفيق> كمواطن <تصفيق> انا ايضا بحق كمواطن ان احنا نعمل مثل هذا الامر انا عايز اقول لك انه اوجه انفاق الاخوان التي تثير لديك الكلام لا لدي لا لدي راي عام وراء <تصفيق> الراي العام والتي وراها ما وراها <تصفيق> كما يقال راي الاكما ما وراها <تصفيق> أحكتين. اما بينفقوا على انشطتهم الخاصة واما بينفقوا على مشاريع عامة او بينفقوا في نشاط سياسي زي ما انت بتقول م. اللي بيثير دايما الجدل النشاط السياسي ده النشاط السياسي لكن خليني الاول اخلص الحاجات الاولانيه اه. دي لان دي مهمه انا بس عشان انا عشان عايز بضع عايز يبقى في توازن طبعا هيبقى في توازن الدكتور عمار خد حقه اه. وانا لسه انت قاطعني انت ما قطعتوش ولا مره فضح. فانا عايز اقول لحضرتك النشاط الخاص بخونس مين لا يحتاج الى انفاق كبير جدا لان الناس قاعده بتقرا قران بتصلي مع بعض بتطلع رحله مع بعض اي حاجه زي ما فيهاش مشاكل انما في ملايين يا دكتور عشان الانتخابات يا دكتور ايوه النشاط الخدمي ده نشاط مواطن المصر يثق في الإخوان المسلمين كرعاه لهذا الامر ينشئوا مدرسة ينشئوا مستشفى ينشئوا شيء م. وهذا النشاط لا يدر ربح لأنه الإخوان ما بيعملوش المدارس دي يودى المستوصفة دي للربح م. بيعملوها لغرض خدمة عامة وخدمة الفقر خليني في الجانب السياسي, السياسي خلينا نتكلم هنا أهم انفاق في الجانب السياسي لدى الإخوان المسلمين هو الإنفاق البشري الجهب البشري المرشح من غير الإخوان المسلمين بينفق على كل جزئية ولو صغرت واحد حيعلق له يفتح بينفق عليه واحد حيعلق له بسطر حينفق عليه مواطن حيجي يحضر له مؤتمر عشان انتخابات بيدي له فلوس عشان يبي يحضر له المؤتمر ما <تصفيق> <تصفيق> الصحيح ان انتو صرفين 500 مليون جنيه اذا كلام مبالغ فيه جدا, جدا. طيب. انا اعتقد ان حجم الانفاق في دوائر اخوان طبعا يمكن الانفاق اللي الحكومة عملته 10 ده كلام فارغ ممكن يكون وصل لو احنا عندنا 160 مرشح ممكن يكون وصل 50 تال 40 ألف لأكثر لا ولا أقل وكلها تبرعات من الأفراد ومن الإخوان طيب دكتور عمر الاتهام الأساسي الموجه للإخوان ان هناك تبرعات للدكتور عبد غفار شكر عمل دراسة مهمة جدا قال إن الإخوان في سنة واحدة جمعوا 15 مليون من كل الأحزاب المصرية ما جمعتش خمسة هذا المبلغ هل فعلا التبرعات التي تأتي للعمل الدعوي تذهب إلى النشاط السياسي الاخوان لا يفرقون بين الدعوي والسياسي وهذا معلن لديهم وهم كما يعلنون انفسهم يعني انا روح اجتب اعتبروا عشان مستشفى ولا عشان مدرسة فيستخدم في انتخابات لا لا لا دا غنبه لا, لا لا لا, لأ دي اموال تغضع للرقابة وانا قلت ان طريق الرقابة الاساسي الذي يبع جماعة الاخوان المستمين محل المسائلة ومن الممكن ان يساهم في انقاذ هذا البلد من الجزء الغاطس من الاخوان بحكم الملاحقة والمطاردة والضغط المستمر هو منح المشروعية القانونية والشرعية السرسية بدون ذلك سيظل هناك جزء سري في اموال الاخوان شأن وشأن الجزء السري في النشاط السياسي ولا وليس مطلوب ولا يمكن للدكتور عصام ولا اي حد من الاخوان ان يتحدث في هذه الحلقه او في اي مكان عن هذا الجزء السري ده, ده جزء من ولاه ما بقول لك ايه, إيه الـ الـ اي تنظيم شيوعي او اي تنظيم سري الاخوان في مشروعهم من اساس انهم شركة اقتصادية الى جانب انهم حقيقة صوفية وجمعية اهلية ودولة ودين ودولة وبالتالي يتداخل الدعوي مع السياسي بعض الاموال التي من الممكن ان تجمع حتى داخل الجمعيات الاهلية الاخوان حين خرجوا من السجون ايام عبد الناصر لجوا الى الحيلة في التعامل مع النظام الموجود وحتى ايام السادات فتماهوا في بعض الجمعيات الاهلية الموجودة واستطاعوا ان يوظفوا جزء من قطعتهم المالية لخدمة هل, هل دا الاسم الصحيح لها حيلة ولا دي لها اسم تاني سياسي تحالل سياسي هو تحالل سياسي على وضع موجود مم. هذا التحالل من الممكن ان يقف من الغد اذا سمح للاخوان بمظلة شرعية بايه مظلة هذه المظلة هو السؤال عن الاخوان دكتور عصام في فيما يخص موضوع الاموال هناك هواجس حتى لدى من يطالبون بالشرعية السلسية ومن الشرعية القانون الاخوان م. ان الاخوان غير راغبين في ذلك لا عشان لا عشان, عشان, عشان حتى يظل هذا الوضع يعني الغاطر يعني حتى يظل هذا الوضع صحيح. الغاطر انا اتمنى ان يكون غير أنا صحيح انا عايز اقول حاجة غير صحيح بسنة ده انا قلته ان احنا قمنا قضية مات من يومين الله يرحمه دكتور توفيق الشاو دكتور نعم. توفيق الشاو استاذ قانون سوءة 90 سنة وكان أستاذ قانون لما تابعض عليه سنة 54 رحمه الله رحمه وساء وعذب عذابا شديدا كان عضوها تأسسه وأستاذ قانون جناء أول من خرج من رجع من بر مصر انه خاد فترة طويلة بر مصر اول ما رجع رفع قضية كعضو هيئة تأسسية له صفة قانونية باسم الاخوان المسلمين جميعا لاعادة الاخوان المسلمين السؤال لماذا لم يفصل في هذه القضية حتى وحتى يفصل يا دكتور حتى حتى يفصل, حتى يفصل, حتى يفصل, يفصل أنا في, ها قضية في هذه القضية حتى يفصل في هذه القضية فيه هاجس وانت تعرفوا الناس كلها تتكلم فيه حجم الاموال اللي موجودة لا هذا الهاجس في جهات معينة وليس عند الناس والا يتوقف لو أن هناك هواجس في صدور الناس تجاه شفافية الاخوان المسلمين ونظافه ايديهم وتوظيف تبرعات في مجالها الصحيح لما تبرع لهم مجدد. طب الكلام اللي قالوه ده مثلا عايز المسلمين من سنه 28 الى سنه 48 كان لهم وضع قانوني وكان عندهم نفس هذه الثقه بدرجه اقل من الشعب وكان لهم اموال وكانوا يكشفوا عن ميزانيتهم وكانوا بينقشوها في مؤتمرهم السنوي مؤتمر كل سنتين مؤتمر عام الاخوان المسلمون لا يخفون شيء ولا طب طب الحجم اللي هو قال عليه الحجم الغاطي ضمن الاموال المحشرهفع عنه حاجه خالص هذا حجم اشتراكات الاخوان بحكم <تصفيق> من انا شخصيا ما اعرفش يعني يعني حضرتك لما تقول لي حجم اشتراكات الإخوان. الاخوان السؤال التاني هقول لك هو عددهم المنتظمين قد ايه الاهرام قالت 750 الف اثناء الانتخابات انا ما اعرفش عارف. الاهرام انا ما بتكلمش عن نفسي انا ما عدتش الاخوان واخد بالك لان مش مشغول بعدهم لكن انا عايز اقول لك جدا الاموال التي يتم التبرع فيها في المستوصفات او المدارس خاضعه للرقابه الحكوميه لا يوجد شيء في مستوصفات رسميه او جمعيات رسميه غير خاضع للرقابه الحكوميه كان يقولها بشكل ثاني يا دكتور اصلا فلا يمكن ان يتبرع انسان لان الناس بتتبرع بايه انا ببني مستوصف يجي يتبرع بجهاز تبني متلبدا تبني يا دكتور خليني اقوله بشكل ثاني انا الحقيقه مش عايزه اتحرج معاك عايز اقول لك انا أقول لك. انا بتبني في 2 و 3 وانا اقول يا دكتور يعني حجم الكلام حوالين التبرغات الخارجية لا حجم الكلام هقوله حجم الكلام هقوله حجم الكلام لدرج من قال ان احدى المؤسسات الكاتوية 500 مليون جنيه اتع حدى اتع حدى احنا حاجة دخلنا تانية. لغاية النهاردة 7 قضايا عسكرية م. واخر قضايتين او 3 فيهم كلام عن التمويل والاموال آه. لم يأتي في قرار الاتهام ولا في التحقيقات كلام عن اموال خارجية اطلاقا لا يمكن واتحدى الاخوان المسلمون مكتفون بجهدهم البشري مم. بثقة الناس فيهم بتبرعات افرادهم كاخوان للمرشعين منهم في مجلس الشعب هو انت هتكلم من الناس بتقول اعضاء مجلس شعب يصرفوا منه مم. عوضوا مجلس الشعب انا زمان 25 سنة كنت عوضوا في مجلس الشعب كنت باخد مكافأة وكنت فاتح معمل في بلدي عشان يبقى مقر أستج... أستقبل أستق... أستق... أستخد... صرفت على الدعاية وقتها في بيادك صرفت, صرفت على الدعاية وقتها في سنة 87 مش أكثر من 3000-4000 جنيه في هذا الوقت دل... اه أنا, انا كنت بروح اسمعني بس انا كنت بروح بلد من البلاد يكون ورايا في هذا الزمن اللي ما كانش فيه عربيات بالطريقة دية كان يروح ورايا 50 عربية ملاكة من, من الاخوات دوات المرشح بصرف كم فا ما انا قلتلك ومعدل الانفاق في الدائرة يعني بين 40 الى 50 الف بس انا مستعمل مدام هناك آه. تنظيم دولي آه. للاخوان المسلمين وبعد موضوع المرشد لما قرر او قيل هو اه يترجل فقيل ان من الممكن ان يكون المرشد من دول اخر ومدام هناك تمسك بوجود تنظيم دولي للاخوان المسلمين وهذه مسألة لا يمكنها الاخوان فلا يمكن في تلك المسألة ان نقطع بان تمويل الاخوان محلي فقط ليه لا ليه؟ وانت تنكر ده ان انت لك انفدادات خارج اسمعني بس التبويض ده ليه الوقتي لما يبقى عندك اخوان في الاردن انت عندك اخوان في سوريا عندهم مأساة سورية فاكوا العلاقة خلاص فاكوا العلاقة وانا اتمامنا ان يكون هذا يقابل من النظام السوري جواب حسن لان مش بس فكوا العلاقة با الاكراد فكوا العلاقة من جابهة الخراص جابهة الخراص كلها تكاد تكون دكتور خالينا في مليك. مليك. مليك. بيقول لك في ان فيه تنظيم دولي معناها ان لابد ان يكون في تمويل خارج لا يا دكتور لا, لا. لا. دكتور. لا. لا. لا. لا. سبب بسيط دعنا نتحدث بصراحة بصراحة. بصراحة. بصراحة. بصراحة. آه. بصراحة. بصراحة. آه. بصراحة انت تعرف موقفي من انني من المطالبين بمنح مشروعية قليلش على الساسي لخوان المسلمين لكن فكرة التنظيم الدولي الموجود هذا التنظيم لو اموال موجودة هذه الاموال تستصمر خارج مصر في كلام ودي دي معلومات يتم تدولها في شركات في دبي شركات في قطر حتى اموال في شركات في اليابان في كوريا في اليابان؟ بنوك في البهامة هل هذه مساله وموضوع يوسف ندى هذه مساله لا يمكن نكره لكن في نفس الوقت ليس لدى احد دليل قاطع عليه انا اعترف بذلك وده مش معلومه واجهزه الامن مش معلومه لا لا هي ما ثبت يقينا صدقها بدليل خلينا نتكلم بصراحه لا ما احنا نتكلم بصراحه اولا لا يمكن لتنظيم سياسي من الناحيه العملية والعلمية ان يستمر ممتدا في الزمن كل هذه الفتره بتقوم بدون ركيزه اقتصاديه ايه الفرق بين الاخوان والاحزاب الهشه الملحقه بت عارف ممكن امتى الاخوان عندهم ركيزه لا عندهم من الاخوان من الاخوان الاخوان عندهم ركيزه اقتصاديه لا لا, لا لا لا تناظر الركيزه الاقتصاديه لا ده الحكم الحاكم انت اللي بيرجع للتفسير اموال الدوله في خدمه انت كده بترجع لتفسير المادي. المادي انا مش عايز اقول مركزه لا لا, لا, لا التفسير الاقتصادي خليني اقول لك لا تقول دي اما الركيزه الاساسيه هي الفكره القويه للاخوان الفكره القويه والفكر الايجابي لا يعاود اراؤه في هذا الزمن يا دكتور في هذا الزمن في هذا الزمن انت من مصلحتك من مصلحتك. الاخوان المسلمين في بدايه تاسيس الحكومه البريطانيه ما منحه الشيخ حسن البنا 500 جنيه وكان مبلغ ضخم جدا وقتها ورفضوا ورفضوا رفضته تاريخيا رفضوا ولا اخذوا لا رفضوا, رفضوا لكن هم الجماعة الاخوان كونها كانت جماعة شرعية مثلا سنة 46 وزير التعليم سمح لهم بانشاء مدارس وفي تصريح للامام حسن البنة قال ان كل شعبة من شعب الاخوان اسست مدرسة او اكتر وكان عدد شعب الاخوان ايامها الفين شعبة بمعنى وال والحكومة كانت بتمنح هده هده هده هده ده, ده تاريخ ده تاريخ ده تاريخ ده لبالك ان الكلام ده قبل ما يجل المرخوم طاع حسين و بمصر يجب أن يكون كلماء والهواء الآن يعني الآن تنمية المجتمع والوضي قال ما هو طاحبين كان ودي الوضي فاعدها الآن وجود الإخوان المسلمين في الحياة التعلمية موجود هم بيلعبوا دور كبير جدا وعملين مدارس نكحة بالمناسبة وهذه المدارس تعمل تحت فائلة وزارة التربيه والتعليم اشرفها تمام وبعض هذه المدارس منح جوائز من سيدة مصر الأولى تمام بس المساءة طيب. انت عندك ها... عندك دوله بتنسحب من المجال العام والمجال الخدمات وفي نفس الوقت تريد ان تقهر الاخرين وتطغى عليهم انا سؤالي الاساسي ما, ما هو من انت اينا... من اين الفلوس من اين فلوس الاخوان المسلمين من عده مصادر اه. التبرعات الاستثمارات الإخوان دخلوا في بعض شركات توظيف الأموال في فترة من الفترة لا, لا, لا يوجد تمويل خارجي بمعنى في فرق بين حكتين بين تمويل يمنح من أفراد تابعين للتنظيم الدولي الإخوان المسلمين مواليد للفكرة وبين فلوس بتأتي من مخابرات أجنبية أو دول أجنبية الإخوان ما عندهمش الكلام ده لنكون صراحاء إيه. هل صحيح ان في الاخوان المسلمين حصلوا على 500 مليون جنيه من احد الجمعيات الكويتيه الخيرية لارقامه مدارس ومستشفيات وصحيه كل مدرسة موجوده سجلاتها زي ما قال دكتور عمار وموجوده تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم من اول ما مدرسة مدرسه مدرسه رقم 100 بتخضع عم. ماليا واداريا ومنهجيا وتعليميا لاشراف الوزاره دور الاخوان بقى هنا دور دي هي عبقريه النجاح ان تدير مدرسه تحظى بتقدير لا. الاداره بس الاداره بتاعه التقييس لا خلينا اقول حاجه انا سيد يعني دعني دعني اوضح حاجه لا اصل الربح في ازين مدارس ربح عام وليس ربح شخص لا لا المدارس اما ان تكون تابعه لجمعيات او تكون شركه خاصة وليست تابعه لافراد هذا موجود المدارس الخاصه الافراد اه انا معاك فيها افراد شخصا بيربح المهم المدارس دي يوم لا خاصه ايه بس ما هو الخاص انواع خاص طابع للجمعيه خاص طابع لشركه خاص طابع يعني هذه مدارس لوجه ف.. ف.. الله لوجه الله طبعا مفيش اي مكتب لوجه الله والموظفين فيها بيتفانوا في الفكرة وبتنجح ليه؟ تتلبس يا دكتور عمر لا دي مدارس لوجه المجتمع والوجه الجماعه <تصفيق> لوجه طبعا مصر انا الله ولا لوجه الجماعه وجه الجماعه يعني انا لو مش منتمي للجماعه ولا متعاطف ما ادخلش المدرسه لا مين قال تدخل؟ دول مسيحيين داخلين لا واحده حاجه فيه لا, لا, لا, لا في اشك فيها دي مبدعيين انا لا. اعلم مدارس اه مهن المدارس اللي تحت من مسيحيين اكبر في مسيحيين موجودين وبيفقع وكل مفتوصفات اللي بيترفع عليها اخوان او تابعه للجمعيات اللي هنا فيها اخوان بتعالج انت تعالج بس لكن مدارس لا اعتقد انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ سامي يوم محله الاخوان سنه 48 دكتور عمار طبعا حافظ ومذاكر كان عندهم شركتين فقط أه. شركة المعاق للمناجم والمحاجر يعني النهارده كام شركه, شركة بزمة... دكتور. ما دكتور مفيش شركات افراد وده عايز اقوله لك انا لما ابقى عندي حسب مقاله الاهرام 750 الف واحد كلهم الحمد لله شغالين مفيش فيهم بطاله محدش عطله يعني جزء. الاخوان ما عندهمش بطاله تماما تقريبا ده حاجه من جماعه لا يقبل العطل بس الشركات يا دكتور كتير جدا الكلام حواليه شركات متعددة الجنسيات وليكم في الفراق وبعد 12 سبتمبر فلوس يوسف ندى وكثير من طلع عنده فلوس في في مجلس ما فيش عنده حاجه الراجل كده ما عندوش غير البيت اللي وقع فيه النهاردة. البنك اتصفى قبل ما ياخدوا لا لا لا في مثلا الاخوان بعض النقالات الدولية الكبيره بيستفيدوا منها ماليا وانا اضرب لكم مثال في موضوع أفغانستان وهم لم يكونوا بعيد بعيدين عن الموقف الرسمي بالمناسبه في هذه المساله موضوع افغانستان وهنا انا اقول لك و... الجمله الاخوان لعبوا دور كبير من الاخوان المرؤه الافغاني ورفضوا ضروري ما نخشش في التفتا احنا نخش في دعم مالي في دعم معنوي في دعم تربوي في دعم إرشادي لكن إرشادي في, في هذه النقلات, النقلات الدولية الكبيرة أو التحولات آه. الدولية الكبيرة آه. مثل أفغانستان ومثل البوسنة والهرسك آه. في هذه المسألة تضخ أموال من قبل موسيرين عرب ومسلمين آه. إلى بعض الجمعيات الإسلامية لمساعدة ال... في هذه المسألة من... لا ليس هناك رقابة بالمعنى الدقيق إيه إيه إيه اذا هذه التبرعات بتذهب الى مشروعات سياسية هناك هواجس من الهدف الاسم هناك هواجس وما دامت جماعة الاخوان المسلمين لا شركة ولا حزب ولا جمعية ولا تقضع للرقابة فالشي ممكن لا بس انا انا اود أنا ان انت نحن مشروعيها انا متفقت معك من مشروعيها القانونية نحن تحت الرقاب وساعدتها لو سبت بالدليل انها تلقت اموال حتى من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين من تمول او من جهات اجنبيه او من دول لان في بعض الكتاب بيقولوا ان الاخوان كان الامريكان عطوهم اموال يا عبد الله ان الحكومه السعوديه عطتهم اموال بموافقه المخابرات الامريكيه لو ثبت بالدليل القاطع انت تقدر تحاسبه ساعتها باعتباره مرتكب يعني, دايما يعني دايما دايما دايما حاجة حاجة. دا انا اود ان اضع نقطه أضح على حرف لان الكلام ده مهم جدا ولا يجوز ان يمر بسهوله كافه مشاريع الاغاثه الانسانيه او الاسلاميه ايضا خضعت للرقابه قضع لرقابات دقيقة جدا جدا وهناك اجهزة مخابرات عالمية بتدس انفاء في كل هذه المناطق يبقى إسلام, يبقى اسلام هنا ولو ان هناك معلومة واحدة على ان هناك مال اتخذ من هنا وما تصفقش رقش هنا ده حيكون محل كثارة في, كل في كل اماكن خلينا اقول انه في تهمة معلقة على منظمات الاغاثة الاسلامية والعربية الان بانها كلام ده اتحال في ايام بورش و... و... سبتمبر وهذا الكلام ثبت يقينا انه كذب طيب بدليل طيب ان الست كلينتون قالت امبارح او اول امبارح ان احنا انتهى ملف الحرب على الاراب أشورة أشورة بكل مؤتنات بكل عصام العريان مسؤول ملف السياسي في جامعة الاخوان المسلمين زي ما بيقولوا بين قوسين المحظوره بشكره شكرا جزيلا دكتور عمار <تشين> علي حسن بين قوسين وتشيل المحظور لو ما شالوش لو ما مش مش هنسام سوف يظل كلما اقتربنا من موضوع تمويل الاخوان بيزداد اللغط اكبر السلوك القادم في المرحله القادمه هو اللي هيبين مساله تمويل الاخوان المسلمين اللي هو عامل هاجس كتير جدا عند كتير من القوى السياسيه اللي موجوده في مصر